الكتاب بيقول الحرف يقصد ولذلك المسيح لخص كل هذه الوصايا في وصية وحده اللي هي المحبه تحب الرب الهك من كل قلب وربنا مش عايز غير كده وإحنا بنحبه لأنه هو أحبنا قبلا ولكن الحاجة اللي بيدايق ربنا إن على الرغم من محبته العميقة والكثيرة والطويلة المدى والدائمة نحن نقابله بعدم ألفان بالجميع أو نقابله بخيانة او بعدم وفاء او بعدم امانه له ولذلك شيء عجيب ومؤثر ان احنا نجد ربنا بيشكو في وقت من اوصافه تشكو زنا يا رب يشكو عاطفيا وبعدين بيقول في أشيء واحد روح الإله بيقول أصنع آياته في السماء واصغي آياته في الأرض لأن الرق يتكلم ربيت دنيا ونشأتهم أما هم فعصوا علي الثور يعرف صنيع والحمار معلق صاحبه اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم ربنا نلاقي ان الناس ما عندهمش عرفان بجميله نحوهم ولذلك نجد انه بيشرح البوضوء ده بالتفصيل في نسيد الكرمة اللي موجود في شيء خمسة بيقول له أنشدنا عن حبيبي نسيب حب الكرمة كان لحبيبي كرم على أكمل خصبه نقبه ونبق حجارته وغرسته كرم ثورة وبنى برجا في وسطه. ونقر فيه ايضا مع وانتظر ان يصنع عندا وصنع عند الوديا والان يا سكان أوروشليم ورجال حوزة اختموا بيني وبين كرني ماذا يصنع ايضا لكرني وانا لم اصنعه له لماذا اذا انتظرت ان يصنع عندا صنع عند الوديا ربنا بيشبه شعبه بهذا الكرم اللي عمله كل ما يمكن عمله ومع ذلك ما جابش النتيجه هوصلها هنا بالرضيه في الحقيقه انها قصه قديمه العهد من زمان من اول ايام ادم ما فيش يمكن جميل ممكن يتعمل إلا وربنا عمله في آجه يكفي أنه خلقه اذ لم يكن التراب والرماد جعله إنسان ومش بس كده وخلقه على صورة ومثاله ومش بس كده وإنما أعد كل شيء لراحته قبل أن يوجد من أجل الجمتر البحر من أجل أخضاع طبيعه الحران خلق السماء من أجله الكواكب من أجله ثبت الأرض من اجله عمل كل حاجة من اجله ومش بس كده وإنما فلقه على صورته ومثاله واعطاه سلطانا على جميع حيوانات الارض وطيور السماء واسماك البحر الثالثه والبحار واعطاه ايضا بركه وماذا كانت النتيجه لم يكن عند ادم ولا حواء اي نوع من نواحي الوفاء او العفان بالجميع من ناحية ربنا مجرد الشيطان قالهم وقال لهم ربنا حرمكم من الشجرة دي ليه والشجرة دي كيسة نسيوا كل احسانات الله وانضموا الى الحية ضد الله انسان ناكر للجميع منذ طبال منذ قلقه مفيش وفاء لربنا خلو مثل اخر العجيب ان اكثر الناس اللي خانوا ربنا هم اكثر من احسن الله إليهم يعني شوفوا بلد زي السادوم ده ما فيش مكان كان زيته لدرجه الكتاب لما بيوصل يقول عن سدوم كانت كجنه الله في ارض مصر زي الجنه ومع ان ربنا احسن هذه الاحسنات الى البلد كلها انكروا جميله ولم يكونوا اوفياء من نحوه واخطاوا اكثر من غيرهم خذوا مثال اخر شعب اسرائيل اليهود يعني ايه جميلة ربنا العظيم اللي عمله من اجلهم وايه اعمالهم هي انقذهم من العبودية حتى دون ان يطلبوا يعني مش صلق ليه انقذهم من العبودية. من العبودية ده هو لقاهم تعبنين فدخل لكي انقذت وعشر ضربات من أجلهم واهلك جميع الأبكار من أجلهم وأغرق فرعون في البحر الأحمر من أجلهم ومن أجلهم أرسل المن والسلوى ومن أجلهم فجر من الصخرة ماء ومن أجلهم حول الماء المر إلى خلق ومن اجلهم ارسل عمود النار يهديهم ليلا والسحابه تهديهم نهارا ومعجزات عجيبه لا تحصى ومن اجلهم طرد امامه شعوبا سيحون ملك الاموريين وعمود ملك باشان الى اخره وماذا كانت النتيجه مفيش ارسال بالجميل تذمر مستمر في البريه يا ليتنا قلنا الى جوار صدور اللحم في ارضنا بل بلغ نكرانهم للجميل الى حد ان لما موسى تاخر مع الرب على جبل صنعوا عجلا زهبيا وقالوا هذه هي آلحة كإسرائيل لما في أخرجتك من أرسلان زي الترى تاري مفيش أفان بالجميع أبدا مفيش وفاء لله مفيش أمانة مش مسائل وصايا، مسائل مشاعر ربنا مش بيطلبنا بوطايا ربنا بيطلبنا مشاعر. ايه مشاعرنا من نحوه هل احنا عندنا وفاء من جهته ام لا هي دي المسألة شاول الملك اللي ما كانش استحقه حاله وهو شاول اخذ ربنا وعمل واجه طب عارف الجميل؟ عارفش الجميل يهوذا وربنا عارف صباعه وعارف معدنه جعله واحد من الاثنى عشر ومش بس كده وجعله صندوق في يده وبعدين قال الذي اكل خبزي رفع علي يده لمسألة ان ما فيش وفاة خيانة دي نتيجة لعدم الوفاء اللي موجود هو لكن مش هي الاصل دي نتيجة هل انت عندك وفاء لربنا هل عندك امانه لربنا هل عندك حب لربنا ولا لا هي دي المسألة مش مسألة وصائف لعل بعضكم يقول ربما الامثله دي كلها امثله ناس خطاء طب نجيب ناس كويسين شمشون حل روح الرب على شمشون كان نذيرا لله من بطن أمك من قبل أن يولد منحه الرب قوه أكثر من أي إنسان على الأرض في زمنه في وفاء لله ضحى بعلاقته بالرب وضحى بنزله من اجل محافل لامرأة اسمها دليله بلاش الشمسون ناخذ انسانا اخر يمكن عجيب جدا في عمل الله معه سليمان الحكيم اعطاه الرب حكمة اكثر من اي انسان على واقع الارض واعطاه الرب غنى اكثر من اي انسان على واقع الارض بيقولوا ايام سليمان كانت ذهب زي الحجارة وكانت الحتنة زي الرب ما قال وبس كده وبيقول بيقول اعطاه جلالا ملكيا اكثر من اي ملك ارض وبس كده ده اعطاه ايضا رحاب الصدر كالرمل الذي على البحر في القفص وبس كده سمح له الله ان يبني الهيكل الامر الذي لم يسمح به لدوود عبده وحبيبه وايه تاني وظهر له مرتين وكلمه فمن لأدوه وبعدين اين الوفاء يا سليمان واين عثان الجميل واين الامان لله الذي كان امينا لك من اجل النساء ومن اجل الغريبات يصل الامر بهذا الرجل العظيم ان يبخر بالاسلام ده كلام شوانا قول ازاي يا رب نتأتي افتحتنا الحدث كلها صحيح بيقول اسمعي اياته في وشعري جدا اياته الله داود النبي حبيبه اللي ربنا جابه من وراء الغنم وهو اصغر اخوته اللي ابوه ما عبروش يحضروا الحفلة بتاعة النبي اخذوا من وراء الغنم وحل عليه الروح كله وخلاه يخرج شيطين واداله موهبه الشعر وموهبه الموسيقى واداله قوه خلاه جبار وانقذه من الاسد والدب وانقذه من الذئاب وانقذه من الثعور في طويل عريض وبعدين من اجل امرأة نسي ربنا في ذلك الحين قال ان ربنا بيعدبه على فمنا سام في الصمويل الثانية صحة 12 قال له انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من يد شاوي واعطيتك بيت لسيدك ونساء سيدك خدمك واعطيتك بيت اسرائيل ويهوزك وان كان ذلك قليلا كنت ازيد لك كذا وكذا لماذا احتفظت كلام الرب لتعمل الشر في عيني حتى انت يا داود انتصلش للمستوى ده وربنا يقول يسمع خيرا في الناس ونسميه محب للبشر ونسميه صانع للخيرات ومع ذلك لا يجد حبا مثل حبك ولا وفاء مثل وفائك ولا مثل بل ربنا يقول في عتاب شديد مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم للدرجات يا رب انت تمد ايدك ومحدش دائل ولا حد معبر مددت يدي طول النهار بس طول النهار تبدأوني حتى بالليل ازاي لغايه لما امتلا راسي من الصلب وقصصي من ندى الليل وانا بقرا عالباب بشريه لا وفاء لها ولا عرفان بجميل الله من نحوها وفلس ماشيه بهذا الشكل على طول بعكس هذا كان الله امينا من نحو البشر ووفاء الله من نحو الانسان عجيب جدا ده على الرغم من كل خطايا الشعب قال لهم لا انسى خروجكم ورائي في البرية لا انت ايه خروجكم ورائي في البرية انما قربهم ورهكم بالذق ما كانش قال انه لا ينسى كاس الماء البارد يعطيك واحد لينساه قال من ترك من اجلي كذا ولا كذا ولا كذا واعطيه نعبا وملكوت السماوات عايزين ايه اكثر من كذا الكتاب يقول حتى لو كنا نحن غير امناء يبقى الله امينا وظل الله امينا ورفيا للوعود التي وعدها للاباء ومن اجل هؤلاء الاباء وحبهم له وحب وحبه لهم ووعوده اشفق على العالم حتى الان الله في منتهى الوفاء وفي منتهى الامانه للانسان ويطلب من الانسان ان يكون امينا ووفيا مثل امانة الله على ان سورة البشرية ليست كلها قاسمه بهذا الشكل فهناك اشخاص كانوا اوفياء ايضا واعطونا مثلا للوفاء من أمثلة الوفاء العجيبه وفاء النساء راعوس المؤارية ووفائها لنعمه اطلع مش ممكن ابدا المسيح حيثما ذهبت اذهب شعبي شعبك شعبي, شعبي والهي الهي مش ممكن نسيب لو فقيته وفاء النساء للمسيح نفسه المجدليه التي تبعته حتى الصليب والتي ذهبت الى قبره مع كل زيارة والتي قيل في التقليد انها رفعت قضية ضد بلاده واستفدت الى قيد وذهبت تبشر باسم المسيح في كل مكان النساء حول الصليب العذراء يوحنا الحبيب في وفائه للرب الرامي يوسف الرامي اللي ذهب يطلو جسد المسيح في وقت كان اسم المسيح دي يوقع في تهمه بطرس الرسول اللي رفع صيف وضرب اذن العبد مع ان بجهاله يعني عمل كده لكن كان مملوه من حماس وان كان ضعف قليلا لكن كل الرسل عموما بعد يوم الخميس كانوا في منتهى الوفاء لمعلمهم وتحملين من اجل كده كل تعب الشهداء في وفائهم للرب في امانتهم ليه الكنيسه في وفائها وتذكاراتها العديدة سواء للرب او ده صليب الرب مش بس تذكره كل سنة ولا في اسبوع الالام ولا مرة في الاسبوع لتذكره كل يوم في الساعة الساعة لكي تكون وفية للرب وذاكرة لالامك وتذكر نعمه روحك القدوس التي أرسلها علينا ولا تنساها وتن... وتذكر أنه اتى لخلاص العالم انتم لما تشوفوا صلاه الاجريه تجدون وفاء الكنيسه العجيب انها تذكر كل احترام الله بل صلاه الشكر التي تعلمنا الكنيسه اياها لكي نكون اوفياء لله في تفاصيل التفاصيل بل حتى المزامير يرد ريت المزامير والشفوها اللي فيها وفاء للرب وعرفان بجميله ازدعوت استجبت لي يا اله بري في الشده فرغت عني انا استطاعت وانمت ثم استيقظت لان الرب هو ناطر بصورتي الى الرب صرخت فاستجابه لي العرفان بالجميل وشكر الله في كل مناسبه نحن للرب ونقول له اعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم بي اعدائي يا رب ترخت إلي فشقيت ممكن واحد يتسابق على الحجج من أُسِلَ من أمثلة الوفاء الجميلة داود النبي في وفائه ليوناثان وكل أسر يوناثان بعد وفاته. لذلك تقعد يدور لنفيش حد باقي من عيلة المسان انا لم اعتم اليك وفاء الكنيس والشعب اللي رحاب الزانية ونسيوش جميلها ابدا ونضمت الى شعب الله وهي اممية وزانية بالحقيقة الله يعلمنا الوفاء حتى من قصص الحيوان بتاع في الاسد بتاع اندروميد الظاهر مش محتاجين ناس ازاي هذا الاسد كان فيه وفاء ولم ينسى ان اندروميدو هذا نزع شوكه من رجله ذكرها له بعد منذ طويل لما دفع على الدخول في حتى الكلام يعطينا الراهو مثلا عجيبا في الوفاء بقى تذكر كان عم باب اللي كان بوابه عبيب السوريان في مرة كان نزل لمفرع عشان يتعالج وجاد حوالي سهرة العلامة الكلب بتاعه قعد يصرخ يصرخ ورفض ان يأكل لغاية لما مات اسم الراجل كان غاية ما احتمل فيه انه يبعد عنه ومرة كلب اخر سيدته كانت سحبه فلما ماتت شم الرائحة وصد الماشر قدت لما رحل المقبرة وظل يعوي هناك حوالي ثلاث ايام لا يرحل ولا يشرب الله لما مات قصص عقيدة يعطيها لينا الرب من الوفاء حتى بالنسبة للحيوانات عشان كده قال الحمار الثور يعرف طانيه والحمار ما للصاحب اما الشعب لا يعرف لا يعرف. يريد الرب ان احنا نكون اوفياء ليه يريد ان احنا نتعلم الوفاء نحو البشر لكي نكون اوفياء نحو الله لانه بيقول اذا كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه عشان كدا ربنا اعطانا مثل ازاي نكون اوفياء نحو الوالدين واول وصيه في العلاقات البشريه الاكرم هذا مش اكرام يعني امر يعني شعور بالوفاء نحو الناس اللي تعبوا من اجلك زمانا قال ان احنا نكون اوفياء نحو معلمينا، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة كثاب نحاول ان احنا نرى احسانات اي انسان ليه بالنسبة ليه ونكون اوفياء ليه وبعدين نعود نحطي كل إحسانات الله بالنسبة إلينا لكي نكون أوثياء لهم ولذلك الخطية تعتبر حيانا لله لأن لو قورنت الخطية بإحسانات الله إلينا تبقى نوع من الخيانة مش بس عدم وفاة ولا عدم أمانك الله الذي خلقت الذي صلب من أكلك الذي يرعاك في كل حين إلا أنقذت في مواقف أبيدة إلا حياتك الخاصة مليانة من نعمه ده بيقول بماذا اكافئ الرب عن كل ما أعطني وهكذا في استمرار نذكر إحسانات الله ونحاول أن نكون أوفياء له وأمناء له والحياة الروحية كلها عبارة عن أمامة نحو الله ليست اكثر ولا أقل من أمامة